وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين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 وَقَدَّرْ فِيهَا أَقَوَاتٌ هَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِلْسَائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأُورُ فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا الطائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء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 ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة